الحاشر ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم وظنوا انهم مانعتهم من الله فاتهم الله من حيث لم يحتسب وقذف في قلوبهم الرعب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 بأنهم شاكوا الله ورسوله ومن يشك الله فان الله فان الله شديد العقاب ما قطعت من لينت او تركتموها قابل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 اللهم على كل شيء قدير ما فاء الله على رسوله من اهل القرى فلان لله وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الاغنياء وَمَن أَنْتَ كُمُ الرَّسُولَ فَخُذُوهُ وما نهاكم, وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ ويبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون, يحبون هَاجَر إِلَيْهِمْ وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةَ وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هم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 اخرجوا من اهل كتاب من اهل كتاب لان خرجتم لا نخرجن معكم ولا نطيع فيكم احدا ابدا وعن قوتلكم لننصرنكم والله يشهد انهم لكاذبون لان اخرج ان نصرهم ليولن الادبار ثم لا ينصرن لانتم اشد رهبه في صدورهم من الله ذلك بانهم قوم لا يفقهون لا يق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 بِالْغِنَى طَرِيفًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ فَلَمَّا كفر قال إني بني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 أصحاب الجنة هم الفائزون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفسه ما قدمت لغد واتقوا الله الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفاسقون او انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا خاشعا متصدعا من خشيه الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون رايته خاشعا متصدعا لا رايته خاشعا متصدعا من خشيه الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون